وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون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 فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه, فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحمي ونميت ونحن الوادثون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 واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصاد من حما مسنون فاذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون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 قد بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صغر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين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 قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسعي بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون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 نُطْفَعِنِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَانِيَةً هَاوِيَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِثَةٌ طَوِيلٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَمُغْنِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كُنَّ بَأَصْحَابِ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ